بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان مستمعنا قوم من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا اهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى كد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلمنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 لكم من يستمع الان يجد له شهاب الرصد وان لا ندري اشد اريدا من في الارض ام اراد بهم ربهم رشده وان من الصالحون ومننا دون ذلك ما تراقطجد وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مُقْتَدِينَ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ عَلَى الْجِبَالِ حَمَلَتْ نُوحٌ وَالْمَاءُ فَارْتَدَّ وَجَاءَ بِقَوْمٍ بَالِغِي الْكِبَرِ فَقَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا رَبَّنَا وَلَن نَّخْرُجَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا ۖ قَالَ إِنَّكُمْ لَن تخرُجُوا حَتَّىٰ أَفْعَلَ لَكُمْ بِهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ وَشَدِيدٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اكن ضلوا ولا عدى قل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فان لهنا